وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَرِ فِلَكُم رَسُولُ اللَّهِ وَالْأُرْسُهُ لَوْلَا أُسْهُم وَرَأَيْتَهُمْ مَأْصُدُونَ سَوَاءٌ عَلَيْنَا إِنِ اسْتَرْفَعْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَمَنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَن تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ تَأْتِيَ ولله خزاء السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقضون يقولون لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَغُفْرَانَ لِلْمُذْنِبِينَ فَلَا نُخْرِجَنَّ مِنَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فيقول رب لولا أخبرتني إلى أجل قريب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجنبا